تقام يا الله الله اكبر الله اكبر, الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله, أكبر الله, سمع الله